Majalah dakwah bulanan Cahaya Nabawi Pasuruan Bekerjasama dengan Pondok Pesantren Anwarut Taufik Batu Malang mempersembahkan Burdatul Muhtar karya Al-Imam Al-Busiri sebagai penyejuk hati menggapai rida Ilahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى آلِ مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهمي صلى الله عليه ام انت جيران بذي السلام ما زت دمع عن جرى من مقتل بدمي صلى الله عليه أم هبت الريح من تلقايكا ضمه وأومض ظلبًا في الظلم من يمن إظمي إلا الله فما إن قلت كففاهمت وما لقلبك إن قلت استفتح يميم إلا الله علا أيحسب الصبو أن الحب منكتم ما بين والسجمد من, من هو مضطرمن لولا الهوى لم ترقدما على طلل ولا ابتلي ذكر البان والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقمي سبح الله عليه واثبت الوجد خطي عبرة وظنا مثل البهاري على خديك ولعن مين سبح الله عليه لام سرطيف من اهوى فارقني والحب يعترض اللذات للألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تنومي عددك حالي لا سري بمستثن عن الوشات الوشاة ولا دائب منحسمي محط للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي عليه إني تهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه مولاي يا صلي وسلم دائمًا أفادا على حبيبيك love uh -huh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ظلمت سنة من أحيى الظلام إلان اشتكت قدماه الضر من ورمي صلى الله عليه وشد من سغب أحشى وطوى. تهت الحجاره كشحم مترف الدمي صلى الله عليه ورودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فارا ايما الشمميم صلى الله عليه وانكدت زوده فيها ضرورته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 محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الا الله على نبينا الامر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحمين. دعاء إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمين. فق النبيين في خلق. وفي خلق ولم يدالوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديام ووقفون لديه عند حدهم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 فجوهر الحسن فيه غير من قسمه دعمت دعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت متحا فيه واحتكمه وانصب إلى ذاته ما شئت من شافن. وانسوا بلا قدره ما شت من عظمه صلى الله عليه وسلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم لو ناسب قدره آياته عظما احيى اسمه حين يدعى دارس الذممي صلى الله عليه لم يمتحن بما العقول به حرصنا علينا فلم نر تب ولم نهمي صلى الله عليه اي الورا فمعناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير مفهمي كشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من آمامي صلى الله عليه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وكل اي اتى الرسل الكراما لها فإنما اتصلت بنوره بهم اذ سبح الله على شمس فضلهم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلمات أكرم بخلق نبي زين واخو خلق بالحزن مشتمل بالبشر متسيم كنز في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر فيه همم كانه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف مما من عدني منطق منه ومبتسمي لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق من هو ملتزم مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي و سلم و بارك عليه وعلى اله مولا a تأذي دعوته اللشجاء ساجنة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الغمامة النصار سائرة تقي حراط سل للهجير حميم صلى الله عليه اد بالقمر المنشق إن ان له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه ماح والقار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه فالصنق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي صلى الله عليه ظل الحمام وظل العنكب تعالى خير البرية لم تنسد ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنى عن مضاعفة من الدروع وعن عال من اللطمي. صلى الله عليه. ما سمن الدار ضيما واستجرت به إلا وللتجار منه اللام يضمي. صلى الله عليه. وللتمست غن الدرين من يديه إلا استلمت الندم من خير مستلمي. صلى الله عليه. لا تنكر الوحي من ياه إن له قلبا إذا نامت العينان لا ينامي صلى الله عليه فبكعه نبلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي صلى الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهمين كم امرا ات وصفا باللم شراحته واطلق ادفا من رلقه لممين صلى الله, صلى الله الشهباء دعوته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 على حبيبك خير الخلق كله مي اللهم صلي وسلم وبارك عليه مولاي صلي وسلم سلم وبارك عليه وعلى آله. سل الله عليه. يا خير من يممل عفون ساحته سعيا وفوق متون الأين قرّسومي. سل الله عليه. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتني؟ سل الله عليه. من حرم الليل إلى حرم. كما سر البدر في داج من الظلمين. سل ترقى إلى أن للتمزلة من قابق وسيد لم تذرك ولم ترمي. سل الله عليه. وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. صلى الله عليه. وانت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين صلى الله عليه حتى اذا لم تدع شولا مستفقا بالدنو ولا مرقا لمستلم صلى الله عليه كل مقام بالاضافه اذ دودي تبر في مثل المفرد العالمي. كل الله عليه. كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. كل الله عليه. كل فخار غير مشتاك وجزد كل مقام غير مزدحمي صلى الله وجل مدار ما وليت من رتب وعز إذا راك ما وليت من نعمي وشر لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركلا غير منهدم لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل امين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله مولا يصلي ويسلم دائمًا Be strong, be صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه خدمته بمديح أستقيل فيه ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه إن قل داني ما تخشى واقبه كأن لي بيما هدي من النعم صلى الله عليه. أفلعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم أفلعت غي فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبلغ الغبن في بي وفي سلمه <تصفيق> إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذممي صلى الله عليه إلا لم يكن في معادي أخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلت القدمين. سل الله عليه. حشاءه أي يحرم الراج مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. سل الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدايحةه وجدته لخلاص خير ملتزمي. اللهم عليك. ولئفوت الغنم منه يدنتربت. إن الحياة ينبت الأزهار في الأكمن. اللهم عليك. ولم أرد زهرة الدنيا التي اتقطفت. يا زهير بما اثنا على هريم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Mau laa ya wa salat. لا في <تصفيق> al